وإنا إن قالوا يا رسول الله السنا باخوانك قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد وانا فرطهم على الحوض قال ارايت لو كان لرجل خيل غر محجله في خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الوضوء و أ ن ا فرطهم على الحوض فلا ي ز ا د ن رجل عن حوضي كما ي ز ا د البعير الضال اناديهم أ ل ا ه ل م أ ل ا ه ل م أ ل ا ه ل م فيقال إ ن ه م قد بدلوا بعدك ف أ ق و ل فسحقا فسحقا فسحقا كنا أخذنا في الكلام أخذنا إن نحن مسترسلون هذا الحديث في المجلس الماضي واليوم إن شاء الله في في فيه على قال صلى الله عليه وسلم وانا فرطهم على الحوض فرط القوم هو الذي يتقدمهم قوم يكونون في, في سفر فيفرطون احدهم اي يقدمونه امامهم ليرتاد لهم موضع النزول وليهيا لهم ما يصلح لهم من الماء لدوابهم ولانفسهم هذا يكون قد فرطهم فتقول العرب فردت القوم إ ذ ا تقدمته لتصنع هذا و ت ه ي ئ له موضع م النزول فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرط أ م ت ه على الحوض نعم فقالوا يا رسول الله كيف تعرف في يعرف قال يا الله كان ألا هذا سؤال رسول لو لرجل خيل محجلة خيل خيله يأتي أرأيت غر دهم بهم بعدك أمتك من من وارد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مع الحو فرطكم على ينتظر قوبه ينتظر أ م ت ه لكن في أ م ت ه من لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يعرفهم يعرف من راى ولكن ما من من امن به ممن لم يره ك ي ف يعرفهم ف س أ ل و ه فقال قال أ ر أ ي ت لو كان لرجل خيل غر محجله أ ر أ ي ت هذه ت أ ت ي الاستفهام هي فعل ر أ ى مسند إ ل ى ضمير ا ل م خ ا ط ب ودخلت عليها مثل الاستفهام أ ر أ ي ت هذه م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن عندنا ا ر أ ي ت الذي يكذب بالدين ا ر أ ي ت الذي ينهي إ ل ى آ خ ر ه هذه فيها لغات هذه أرأيت أ ر ب ع لغات وهي أربع قراءات ا في ل س ب ع ف ي ه التسهيل غ ة أرأيت ا ل ل غ ة ا ل أ و ل ى لغه التسهيل ا ل ل غ ة ا ل ث ا ن ي ة ل غ ة ا ل إ ب د ا ل أرأيت و إ ذ ا أ ب د ل ت وجب أ ن تمد ست حركات لا تتساهل فيها دائما نحن نكرر أ ن ه لا ينبغي التساهل في مثل هذا و أ ن هذا ليست ا ل أ ي د ي م ط ل ق ة فيه تتصرف فيه كما تشاء م د هذه ن الناس ا حركات ا وفعل وفعل ل امانه ل الغير جوجل ذ هذه ي كما تصلك ينبغي أ ن تصدر عنك ا ل ل غ ة ا ل ث ا ن ي ة ق ل ن ا ا ل إ ب د ا ل فتقول ارايت ا ل ل غ ة الثالثه ل غ ة التحقيق ا ر أ ي ت و ا ل ل ل غ ة ا ر ا ب ع ة ل غ ة الحذف ارايت يقول الشاطبي رحمه الله أريت في ارايت ل لا ا ا س ت ف ه م عين ج راجع الراجع ع عين عين للفعل عين عين وعن لا لا ولا للحمزة لا الذي له بالرأ الرأ الكسائي وهكذا وصاحب يقرأ من من هو هو رمز ر في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل نافع ا ب ر وكم ي ه سهل ورش وقالوا وعن نافع مبدلين جلا الجيم هذه رمز ورش أ ن ت م ت ع ا ر ف ي ن هذه الرمز دي ا ل ورش عن عند أهل ا ل ق ر ا ء ا ت والجيم وكم مبدلين جلا يعني أ ن ورشا رحمه الله اختص من بين السبع ب إ ب د ا ل ا ل ه م ز ة حرف مد أ ر أ ي ت أرأيت لو كان لرجل خيل غر م ح ج ل ة في خيل دهم بهم أ ل ا يعرف خيله ل و كان لرجل خيل غر م ح ج ل ة الخيل الغر أذا الغر جمع أ غ ر و ا ل أ غ ر هو الذي له غ ر ة والغره هو ذلك البياض في وجه الفرس ف إ ذ ا كان الفرس ذا بياض في وجهه قيل فيه فرس أ غ ر فاذا كثروا قيل خيل غر م ح ج ل ة الخيل المحجله هي التي, هي التي في قوائمها التحجيل التحجيل هو ذلك البياض الذي يكون في القوائم ولا يشترط أ ن يكون في القوائم ا ل أ ر ب ع ة إ ن م ا لو كان في اثنين من القوائم فهو فرس محجل زيف ا ر أ ي ت لو كان لرجل خيل غر م ح ج ل ة في خيل دهم بهم أ ل ا يعرف خيله الخيل دهم الدهم هذا أيضا جمع وهو جمع أدهم والأدهم هو الأسود آآ آآ قال عن معلقته يا معلقته دهم أدهم وهو هو جمع جمع عن ربون ترف يدعون عن ترى والرماح ك أ ن ه ا أ ش ط ا ن بئر في لابان ب ن الأدهم هذا ا ل ي ت ل التي مطلعها م ش ه و ر ة أ ح س ت هل غ الادهم د ر ا ش ع ر ء من م ت ر م أم ي ل الدار عرفت بعد ت و ه يقول يا دار عبلة تكلمي وعمي أسلمي ي دار بالجواء صباحا دار عبلة عبلة فيها ولقد حفظت و ص ا ة عمي بالضحى إ ذ تقلص الشفتان عن وضح الفم ي في ح و م ة الموت التي لا تشتكي غمراتها ا ل أ ب ط ا ل غير ت غ م ه م إ ذ يتقون ب ي ا ل أ س ن ة لما ر أ ي ت ا ل أ ق و م أ ق ب ل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عنتر والرماح ك أ ن ه ا أ ش ط ا ن بئر في لبان ي ا ل أ د ه م اي ن الأدهم أي في لبان ي ف ر س ي ا ل أ د ه م والرماح يدعون عنتر والرماح ك أ ن ه ا لما طعن بها ا ل ف ر س ف يعني خاضت فيه ودخلت فيه في لبته ك أ ن ه ا حبال بئر تدخل وتخرج من لبان فرسه الادهم أ د ه م ل ل م و ض ع ا ش ه و لبان ل ا أ د ه في خيل دهم ي ن بهم البهم جمع بهيم والبهيم هو الذي لا يخالط لونه لون آ خ ر أ س و د بهيم هو ا ل أ س و د خالص أ س و د لا يخالط سواده شيء ومن شواهد هذه ا ل ك ل م ة تلك ا ل أ ب ي ا ت ا ل ر ا ئ ق ة ا ل ر ا ئ ع ة ا ل ع ذ ب ة في المناجاه والتوسل ذلك الذي يتوسل ا الله تعالى يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمه الليل البهيم الاليل يتوسل الى الله ب أ ن ه يرى هذا الذي لا يكاد يتصور أ ن ه ي ر ى الله تعالى يرى مد البعوض جناحها في ظ ل م ة الليل البهيم ا ل أ ل ي ل ي و ي ر ا ن ي ا ت عروقها في نحرها والمخ ي ر ن نحرها ي في ا عروقها ا ت و في تلك العظام النحل ي أ م ن علي ب ت و ب ة تمحو بها ما كان مني في الزمان ا ل أ و ل يا رب التحنم الرجل الذي له خيل غر محجله إ ذ ا كانت هذه الخيل وسط خيل دهم بهم أ ل ي س يعرف خيله فكذلك يعرف, يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه يوم ا ل ق ي ا م ة نعم قالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن ه م ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة غ ر محجلين من الوضوء و أ ن ا فرطهم على الحوض وهذا ا ل أ ث ر الذي هو هذه و ه السيمه ة ذ ه التي ع ل ل ا ا م ة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أ ت ب ا ع ه جعلنا الله تعالى الله منهم سببها الوضوء ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من آ ث ا ر الوضوء وهذا معناه أ ن هذه ا ل ع ل ا م ة هذه ا ل س ي م ة ليست لغير هذه ا ل أ م ة إ ذ لو كانت ا ل أ م م ايضا لها هذه ا ل ع ل ا م ة لما ا م ت ز ت هذه ا ل أ م ة ولما عرفها نبيها صلى الله عليه وسلم وقد روى ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن حوضي أ ب ع د من أ ي ل ة من عدن لهو اشد بياضا من الثلج و أ ح ل ى من العسل باللبن ولانيته أ ك ث ر من عدد النجوم و إ ن ي أ ص د الناس عنه كما يصد الرجل إ ب ل الناس عن حوضه أنه ن ك ان ت ك ل م العرب عن هذه ا م س أ ل قلنا ل ة إن ا كانت لها أ ح و ا ض ف إ ذ ا أ ر ا د الرجل أ ن يرد إ ب ي ل ه ربما جاء ا ل إ ب ي ل الشارد ا ل إ ب ي ل الضال يريد أ ن يرد مع إ ب ي ل ه فيطرده عنه العرب كانت يعني هكذا ا ل ن ب يفعل صلى الله عليه وسلم ي في ذلك الموقف و إ ن ي أ ص د الناس عن ذلك الحوض يعني الناس غير أن يقصدوا يعني الناس أن بالناس من كان يعني غير أمته و اني ل أ اصد الناس عنه كما يصد الرجل ابلا ي الناس عن حوضه فقالوا أ اوتعرفنا يومئذ يا رسول الله قال لكم سيما ء ليست لغيركم يا الامم لكم علامه سيما ء ليست لغيركم يا الامم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الوضوء و أ ن ا فرطهم على الحوض فلا ي ز ا د ن رجل عن حوضي كما ي ز ا د البعير الضال ل فلا رجل هذه رواية يحيى الليثي فلا رجل رواية أكثر الأكثرين فلا, فلا رجل فلا تكيد. رواية يحيى بلا بلا、النهية. فلا يزادن رواية يزادن رواية يزادن يزادن رواية يزادن يحيى متكيد يحيى نهية ر ج هذه ر و ا ي ة ا ل أ ك ث ر ي ن بالتوكيد فليذادن ا رجل الفرق بينهما من جهه المعنى فلا يذادن رجل أ ي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يفعل الرجل شيئا يعرض بسببه إ ل ى الطرد ل أ ن الذود والطرد قال زهير ومن لم يذ و د عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا ي ظ ل م ن ا س ي ظ ل م هذا من معلقتي التي م ط ل ع ه ا أمن أم أ ومن ف ا د ي ة لم تكلم يذد و عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هذه ان ت عقيدة عندهم ا لم ج ا ه ل ل ي إن تظلم تظلم و ذ ل ك قال اخر والظلم نفوس. من شيم ء النفوس من طبائعها والظلم من شيم ء النفوس ف إ ن تجد ذا ع ف ت ي ن ف ل ع ل ة لا يظلموا ولذلك كانوا يتمادحون بالظلم ذلك الرجل الذي هجاء قبيلته الشاعر ا ل ح م س ي يقول في هجاء قبيلته ق ب ي ل ة مش ت ق ب ل ة ق ب ي لا ة ل يغفرون ب ذ م ة ولا يظلمون الناس ح ب ة خردل ي فيهجوهم ب أ ن ه م لا يظلمون فلا يذادن رجل أ ي لا يفعلن رجل فعلا يتعرض به إ ل ى الذود عن الحوض إ ل ى ا ل ت ر د عن الحوض والدفع إ ل ى عنه لا, يذادن لا يفعلن ذلك وروايه ا ل أ ك ث ر ي ن فليذادن رجل اي لا بد أ ن يطرد لا بد أ ن يدفع عن الحوض بعض هذه ا ل أ م ة لا حول ولا قوه ة إلا الا نعم فلا يذادن رجل عن حوضي كما رجل ب ع ي ر ا ل ض ا ل الضال الضال الضلال هو التيه عن المقصود كل من تاه عن مقصوده فقد ضل ا ل ب ع ر الذي ضل أ ض ل ه أ ص ح ا ب ه أ و ضله وايتاه هذا هو ا ل ب ع ر ا ل ض ل و ا ل ب ع ر ا ل ض ل على كل حال و إ ن كان ضالا يعني لا صاحب لا إ ذ ا ر أ ى الماء ورده ومثل هذا يطرد أ ن ا مره حد لقيت رجل ممن هو كنت في سفر في جنوب المغرب ولقيت إ ن س ا ن ا يعمل في الجيش مهمته سقي إبل ابل ل الجيش ل ج ج ي في ش ا ن و ه إبل ت ت ح الجيش ج هذا ا ر ل مهمته س ق الإبل قال قد أسقي في اليوم الواحد مئتي جمال إذا الحوض التي وسألني هل إذا ورد علي إبل قد أسقي ورد في مئتي من غير هذه غير يعني أ ح ت ا ج سقيها واعمل في سقيها هل يعني يمكن ع ن ي ي أ ن أ ط ر د ه ا فقلت هذا ما زال ما كان يشكو منه العرب وهذا الطرد ا ل إ ب ي ل الضال ع ن ا ما ز ا ل إلى ا ل آ ن فيه、مم. نعم قلت له في كل كبد ي ن ر ط ب ت ي ن أ ج ر أ ن ا د ي ه م أ ل ا هلم أ ل الا ه م أ ل هلم هلم أ ق ب ل هلم تعال هذه م ع ن ا وهذا هلم فيه لغتان ل غ ة الحجازيين و ل غ ة التميميين أ م ا على ل غ ة الحجازيين فهلم ا هذا لا يتغير إ ذ ا أ س ن د ا الى فعل مثنى او جمع او أ مؤنث ا أو أو فهو يلزم ح ا ل ة و ا ح د ة تقول هلم ا يا زيد وهلم ا يا زيدان وهلم ا يا زيدون وهلم ا يا هند ا وهلما, وهلما, وهلما, وهلما, وهلما يهندات ن وعلى ل غ ة التميميين تلحقه الضمائر كما تلحق سائر ا ل أ ف ع ا ل فتقول هل م أم ي امه زيد يا زيدان ي وهل امو يا زيدون وهل امي يا, أم يا هند والهندان كيف نقول هل امه يا هندان ي والهندات هل ممنه يا هل يا هندات و ا ل ق ر آ ن نزل ب ل غ ة الحجازيين قال ربنا سبحانه قل هلوم ماشو هدا ا ك و م لذي نشهدون ي ان الله حرمات هلوم ماشو هدا ا ك و م ولم ي ق ل هلوم وقال ربنا أ ي ض ا واتلو علي من بانوحين قال يقوم يقوم ي ق م يقوم ي ق و ن يقوم ي ق و يقوم يقوم يقوم يقوم يقوم ي ق م ي ق و يقوم يقوم ي و م ي م ي ق م يقوم يقوم ك ق و م يقوم ل ق يقوم م ي ق م يقوم ي ق م يقوم ي و م يقوم ي ق و يقوم يقوم يقوم ي ق و يقوم يقوم يقوم يقوم م ي ق و و م ي ق م يقوم ي م ي و م يقوم يقوم ي م ي ق و و م شيء تجين آخر المهم شاهد هلم ذ ا شاهد رأى فيه ه ا شهداءكم وقلت لكم إ ن ا ل ق ر آ ن نزل على ل غ ة الحجاز ا ل آ ن ما الفرق من جهه ل غ ة الحجازين و ل غ ة ا ل ت م ي م ي ن على ل غ ة التميميين يكون هلم فعل. فعلا ل أ ن ه ا تقبل ع ل ا م ة الفعل وعلى ل غ ة الحجازيين تكون اسم, اسم فعل ولا تكون فعلا م اسم الفرق الآن التمين الحجازيين ا هلم على لغة فعل وعلى لغة أمر بين تكون تكون فعل أمر م اسم الفرق بينهما ا ا ل فعل امر س فعل ل ا أ م هي ا ل ك ل م ة التي تدل على الامر أ م ر ولكن ل تقبل على ف ع ل ل ا أ م إذا كانت تدل على الأمر ولا تقبل علامة فعل الأمر اسم تكون تدل تقبل متفعل على على فعل فعل ت ك و ن اسم فعلا امر و إ ذ ا كانت تدل على ا ل أ م ر وتقبل على متل فتكون ل ف فعلا امر ونادي هم أ ل ا ه ل م أ ل ا ه ل م أ ل ا ه ل م ف ي ق ا ل إ ن ه م قد بدلوا بعدك ف أ ق و ل ف س ح ق ا ف س ح ق ا فسحقا, فسحقا النبي صلى الله عليه وسلم راهم وعرفهم وناداهم ع ر ف ه م و ل أ ن ه لا ينادي إ ل ا مراعي أ ل ه ا ل س م ا إ ل ا مراعي أ ل ه ا ل ع ل ا م ة ف ي ن ا د ي ه م ه ل م ه ل م تعالوا أ ق ب ل و ا فيطردون وتذكر ع ل ة طردهم إ ن ه م قد بدلوا بعدك بدلوا ذلك الذي تركتهم عليه إ ن ه م غيروا سنتك وما كان ينبغي لهم أ ن يغيروها ا ذلك ت ر ي د و ا قال ابن عبد البر رحمه الله كل من أ ح د ث في الدين ما لا يرضاه الله ولم ي أ ذ ن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المطرودين المبعدين عن حوضه صلى الله عليه و س ل م و أ ش د ه م طردا من فارق جماعة المسلمين من, من خرج عن ج م ا ع ة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة والروافض والمسرفين في الجور وتطميس الحق وقتل أ ه ل ه كل هؤلاء يخاف عليهم أ ن يكونوا عنو بهذا ا ل أ ث ر لكنه قال ولكنه لا يخلد في النار إ ل الا من إ كافر جاحد هذا الذي يخلد في النار كافر جاحد ليس في قلبه مثقال ح ب ة من خردل من إ ي م ا ن ويعذب الله من يشاء ويتوب على من يشاء النار لا يخلد فيها إ ل ا من خلده ا ل ق ر آ ن وكل من قال لا إ ل ه إ ل ا الله نفعته ي و م ا من د ه ر ه ل ل ربنا سبحانه لا يسوي بين من قال لا إله إ ل اله ا ل الا ل إله الله ا إما له ومن إ النار ينفع ي النار من لا ل خردل من من اله الا الله نعم فقالوا ي إ ن ه م قد بدلوا بعدك ف أ ق و ل فسحقا فسحقا فسحقا لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن لم يرضى عنه ربه كل من كان مسخوطا لله فهو مسخوط لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما نادى الا هلم ف أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه م بدلوا قال فسحقا السحق هذا البعد الشيء السحيق الشيء البعيد قال عبيد سحقا أو هذا معناه من ب الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن حمران مولاي عثمان بن عفان أ ن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فاذنه ب ص ل ا ة العصر فدعا بماء ف ت و ض أ ثم قال والله لاحدثنكم لا أ حديثا لولا أ ن ه في كتاب الله ما حدثتكمه ثم قال ز م ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من يتوضأ فيحسن وضوءه ما من امرئ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 الفقهاء س ن ة ا ل فقهاء س ن ة ا ل فقهاء ا ل مات فيها سعيد مسيبه عروه بن الزبير وش كنا و اخو القاسم سميت سنه ة ا فقهاء لكثره من مات فيها من الفقهاء عن حمران حمران بن ابان الفارسي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الفقيه المحدث كان رضي الله رحمه ض ي الله ر الله قليل الحديث وهو من سبي عين التمر وعين التمر هذه ب ل د ة ق ر ي ب ة من أ ن ب ا ل أ ن ب ا ر هذه غرب ا ل ك و ف ة في العراق وكان قليل الحديث مات رحمه الله س ن ة بضعين وثمانين نعم أن ع ث م المقاعد ن بن عفان ج س على ل ا فجاء ف المؤذن ذ ن هذه بصلاة بما كتاب العصر فتوضأ ثم قال والله لا لولا الله ما المقاعد فدعا حديثا ما فتوضأ في أحدثنكم حدثتكمه ثم إن أنه ه اختلفوا في تعيينها ف واختلفوا س ي في ر ه ا بعضهم يقول هذه المقاعد كانت بجانب دار عثمان رضي الله عنه كان يجلس عليها للناس ي ت ح ل ق ولم ن ح و ه يحدثونه ن ع يرد ان لولا أ يحدثهم كتاب الله ما حدثتكمه. ولم chadثتكمه يريد أن خ ش ي ة أ ن يتكلوا ما هذا الحديث نعم تفضل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امر ئ ي ت و ض أ فيحسن وضوءه ثم يصلي ا ل ص ل ا ة إ ل ا غفر له ما بينه وبين ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى حتى يصليها ل الحديث بشارة لهذه الأمة أنه هذا الوضوء والصلاة فكلما على وضوء وصلاة كان ذلك كفارة لما بينه وبين الصلاة التي ي بينه وبين ه وهذا أنه ا بشارة كفارة واضب كان كفارة وضوء ت ف إ ذ ا استمر على ذلك استمر في ك ف ا ر ة حتى يقبضه الله إ ل ي ه فخشي عثمان رضي الله عنه أ ن يحدث ب هذا الحديث فيتكل الناس عليه ولا يعملوا لكنه قال لولا أ ن ه يعني لولا أ ن معناه في كتاب الله ما ح د ث ل ك م ولكن إ ذ معناه في كتاب الله فلا معنى ل أ ن يكتم يكتمه عنه ولكن عثمان رضي الله عنه لم يبين ا ل ا ي ة التي نزع إ ل ي ه ا قال إ م ا مالك م قال يحيى قال مالك أ ر ا ه يريد هذه ا ل آ ي ة أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفين ن ه ا ر وزلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أ ر ا ه نزع إ ل ى هذه ا ل آ ي ة أ ظ ن أ ن ا ل آ ي ة التي يقصدها عثمان هي هذه ومضع الشهير فيها إ ن الحسنات يذهبن السيئات و ع ر و ة خالف ا ل إ م ا م مالكا فقال أ ر ا ه نزع إ ل ى آ ي ه أ خ ر ى و هي قول الله تعالى إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون فراى ع ر و ة أ ن عثمان رضي الله عنه نزع إ ل ى هذه ا ل آ ي ة خاف أ ن يكون ممن يكتم ما أ ن ز ل من البينات ف أ ر ا د أ ن يظهره و إ ن اتكل الناس نعم قال عبيد الله بن رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن الله الله المؤمن خرجت الخطايا من عبيد عطاء عبد عليه العبد رحمه مالك أسلم وسلم فتمضمض قال قال الله الله يسار الله الله الله إذا الخطايا رسول صلى يحيى زيد فيه خرجت توضأ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 قال عبيد الله رحمه الله حدثني ي ح ي ا عن مالك عن زيد بن أ س ل م العدوي م و ل ا عمر بن الخطاب تقدمت ترجمته مرارا ً ومات س ن ة ستين وثلاثين و م ئ ة هذا الراوي اختلف في اسمه ا ل إ م ا م مالك رحمه الله يقول عبد الله الصنابحي الترمذي في كتابه العيال الكبير قال س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل الذي هو البخاري وقال سالتم محمد ابن اسماعيل عن حديثين يروي ه ما لك ابن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسار عن عبد الله ا ل س ن ا ب ح ي أ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المؤمن حديث فقال البخاري و هم ما مالك ابن انس و هم اي اخطاء و هم ما مالك ابن انس انما هو ابو عبد الله السنه بحيث ف تكون هذه اش ولكن ي ه و ل ا ي ك و ن و ل ا ي ك و ل و ن انما هو أ ب و عبد الله ا ل س ن ا ب ح ي و ا س م ه عبد الرحمن بن ع س ا ل ه وليس له صحبه هذا ح د ي ث المرسل هكذا قال ا ل ب خ ا ر ي و ا ت ب ع ا ل ب خ ا ر ي على ذلك بن عبد البر وممن قال كاكول ا ل ب خ ا ر ي أ ب و ح ا ت م ا ل رزي وابنه ع ب د ا ل رحمن بن أ ب ي ح ا ت م ا ل ر ز ي ل ل ه على الجميع وهذا الذي قاله هؤلاء ا ل أ ئ م ة من أ ن أبا عبد, ابا عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيله وهو يعني ليس بصحابيين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح وهو ذ ا كما ا ق ل ا وهو رجل معروف بالفضل وبالصلاح لكن فاتته ف ض ي ل ة الصحبه هجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال فاتته الصحبه لكن الذي فيه نظر من كلام هؤلاء ا ل أ ئ م ة أ ن ابا عبد الله الصنابحي هو المقصود في هذا الحديث ا ل آ ن البخاري ومن ذكر معه ينفون وجود راون موجود في الحديث اسمه عبد الله الصنابحي إ ن م ا هو أ ب و عبد الله الصنابحي وهو نسب ا ل خ ط أ إ ل ى ا ل إ م ا م مالك وهذا فيه نظر لماذا ل أ ن ا ل إ م ا م مالك ا رحمه الله لم ينفرد بهذا ا ل إ م ا م مالك وافقه على ت س م ي ة الراوي عبد الله الصنابحي وافقه على ذلك ث ل ا ث ة من الثقات أ ب و غسان محمد بن م ط ر ف وزهير بن محمد وحفص بن ميسره هؤلاء ثلاث ثقات كلهم ي ر و ن هذا السند م ش ي الحديث السند و ي ذ ك ر ن ا عبد الله الصنابحي ابو داود في سننه يروي من طريق أ ب ي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم أ ب و محمد أ ن كذا كذا فقال ع ب ا د ة بن الصامت كذاب أ ب و محمد فقال في السند عطاء بن يسار زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي لسند ما فيه الامام مالك فهذا أ ب و غسان اسمته محمد بن المطرف الثاني زهير بن محمد وهذا ذكره ابن السكن في صححه كتاب السكن ب ن ا هذا من ا ل كتاب ا ل مفقود ة لكن بعض من أ د ر ك ه من المتقدمين بعض من راه من المتقدمين ي ن ق ل عنه ابن السكن هذا ممن أ و ر د في صححه هذا السند زهير بن محمد عن عطاء عن زيد بن أ س ل ا م عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي و ر و ا أ ي ض ا إ س ن ا د ا آ خ ر فيه عن حفص بن ميسره ا وهو ا ل ث ق ة الثالثه الذي وافق الإمام مالك ا ي حفص م بن س عن زيد بن اسلام عن عطاء بن يسار عن الله الصنابحي سامعت رسول صلى و إ ذ ا كان الراوي ث ق ة وقال سمعت هذا نص في أ ن ه صحابي صلى الله عليه ولذلك س م و قال ابن السكن لما ذكر, ذكر عبد الله ا ل ص ن ا ب ح ي ة قال من أ ه ل ا ل م د ي ن ة يشبه أ ن تكون له صحبه لماذا قال هذا لما ورد في السند سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذ ل ك ا ل سند فيه ث ق ة حسن بن ميسره ث ق ة زيد بن اسلم ثقه عطاء يسار و ث ق ة عبد الله الصنابحي ث ق ة وقال ا ب ن معين كما في تاريخ الدوري لما ذكر عبد الله الصنابحي قال معدود في المدنيين يشبه أ ن تكون له ص ح ب ة تلخص بهذا الكلام أ ن هذين رجلان أ ب و عبد الله الصنابحي وهذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل آ خ ر عبد الله الصنابحي وهذا أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم على, على, على الصحيح وهو صاحب هذا الحديث لماذا نقول هو صاحب ا لانه ح د ي ث ل م ذ ا ق و ل و ص اذا ح ب ه الحديث إذا لأنه قلنا ليس هو في ذلك توهيم لاربعين من الثقات ليس ايمان ملك فقط نكون وهمنا عبدالله يعني الصنابحية الآخر غير ومن شاء ا ل ا س ت ز ا د ة فليرجع إ ل ى كتاب بيان الوهم و ا ل إ ي ه ا م للقطان الفاسي و إ ل ى ا ل إ ص ا ب ة لابن حجر وتهذيب الكمال للمزي ومشكاه إ ل ى المصابح للتبريزي هؤلاء كلهم ذكروا أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله لم يخطئ في هذا الاسناد كما زعم البخاري ر ح م ة الله على الجميع نعم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 حتى تخرج من أط... من تحت تخرج أظفار ر ج من ل ي وقال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له المسجد ا نافلة ل هذا تقدم الدليل ح لجمهور العلماء الذين يرون أ ن ا ل أ ذ ن ي ن من الراس أ س ل صلى الله ن ب ي ل قال م ف إ ذ ا مسح ب ر أ س ه خرجت الخطايا من ر أ س ه حتى تخرج من أ ذ ن ي ه فاستدل بهذا الجمهور على أ ن ا ل أ ذ ن ي ن من ا ل ر أ س حكمهما حكم ا ل ر أ س يمسحان كما يمسح ا ل ر أ س وفي هذا رد على الزهري رحمه الله الذي يقول إ ن ا ل أ ذ ن ي ن من الوجه ف إ ن ه م ا إ ذ ن عنده تغسلان كما يغسل الوجه والذي حمل الزهري رحمه الله على هذا القول الزهري الله هذا حمل على رحمه م ا ر و ى ا ل إ م ا ن مسلم في ص ح ي ح ه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود سجد اللهم الله كان اذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آ م ن ت ولك اسلمت سجد وجه الذي خلق هو صور هو شق سمعه و بصره وشق سمعه سمعه وضمير يعود على وشق سمعه الوجه فنسبت نبي صلى الله عليه وسلم السمعه الى قال اذن الزهري فالسمع منصوب إ ل ى الوجه وهذا الاستدلال مردود عند ج م ا ه ي العلماء ل أ ن ه م حملوا لفظ الوجه هنا على غير معناه المتبادل إ ن م ا قال وجه هنا بمعنى الذات كما في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذات ربك ذلك إلا عليها يدل على شيء ويبقى وجهه وجه سبحانه فان ابقى ذات ومما من أنه أن الذات كلها السجود ذ ا كلها ا ت ل يكون على س ب ع ة ا ر ا ب ولا يكون السجود على وجه فقط ثم إ ن ه قد صح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل أ ذ ن ا ن من ا ل ر أ س والحمد لله على هذا ل أ ن لو كانت ا ل أ ذ ن ا ن تغسلان لكان جمهور هذه ا ل أ م ة سمكين <تصفيق> من طرائف تذكروا هذا الأذنان في أن بعض العلماء ممن ممن مات يعني من من م ا ت من ل م ت أ خ ر ي ن كان إ ذ ا نام ابنه عن الصلاة, عن الصلاه الصبح فلم يستيقظ أ ت ى بشيء من م ا ء و صبه في, في اذن ابنه النائم عن الصلاه ة ذ ا فيهب الابن فيه مستيقظا وهذا له منزع كانوا يقولون إن من نام الشمس حتى طلعت فاذا ذ ل رجل ك ب ل الشيطان في أ ن ي ويروى ي ه ح د ث الأعمش كان يقول يقول ما أصابني هذا العمش إلا من كثرة ما بال الشيطان وهذا طبعاً منهم كتمان لما كانوا الليل هذا ما أعمش كانتش الحقيقة ما الأعمش、نعم. فإذا يقول نقوله أذنيه أعمش من منهم كثرة يحيون نحن في في نحن غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من, أط... من تحت أ ظ ف ا ر رجليه الكلام على خروج الخطايا هذا الخطايا ا ل م ق ص و د ة في الحديث الصغائر وليست الكبائر ومما يدل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ورمضان إ ل ى رمضان كفارات الكبائر الكبائر وفي رواية عند مسلمين ما رواية ما تغش مجدنبة مسلمين لم بينهن عند وقال ربنا سبحانه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نعم ثم كان مشيه إ ل ى المسجد وصلاته نافله ة ل وهذا و ساعة كرم ربنا من كرم ف ض له نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ه الله صلى الله عليه وجهه وجهه إليها بعينيه يديه يديه بطشتها أن توضأ أو أو المؤمن من نظر من رسول خرجت آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت وسلم المسلم فغسل غسل صلى قال العبد كل الماء الماء كل إذا فإذا مع مع خطيئة خطيئة ي د مع الماء أ وقال مع آخر ط ر م مشتها م ا فإذا رجلاه ء غسل رجله كل خرجت خطيئة عبد الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا ا ل مع من أو و آخر يخرج قطر حتى ن ذ قال ع ب ي الله ر حدثني م ه الله ح عن مالك عن سهيل بن أ ب ي صالح المدني الحافظ الصادق الكبير كان ث قايل ة من ث ق ت أهل ل ا م د ن كان ة ق ح د ي ث لكنه كان من ك ب ا ئ الحفاظ لكنه مرض مرضا فتغير حفظه بسبب ذلك المرض و ا ل إ م ا م مالك ممن روى عنه قبل أ ن يمرض مرضه ذلك ومات رحمه الله س ن ة أ ر ب ع ي ن و م ئ ة وسوهب بن ابي صالح اسمه مرتبط ب م س أ ل ة في مصطلح الحديث يذكرها أ ص ح ا ب المصطلح هذه ا ل م س أ ل ة سوهب بن ابي صالح حدث حديثا ث ح د حدث عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قدى باليمين ا ا ل مع ش هذا د ه الحديث حدث به سهيل بن ابي صالح كان ممن سمعه منه ربيعه ة بن أ ب ي عبد الرحمن ر ب ي ع ة ا ل ر أ ي ثم إ ن سهيل نسي ذلك حديث ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن حدث به أ ي ض ا كان ممن سمعه منه عبد العزيز الدرا وردي ا لقي ي الدراوردي مرة سهيلا ت فساله ه م و ا يجب أن تتحضروا ا آ ن عن بن الرحمن عن عبد العزيز رابعة عبد الدراوردي ورابعة يروي أبي س ي بن أبي عبد عن ب د العزيز الدراوردي لقي فسأله عن الحديث الذي حدثه ا ر ب ي ع ه عنه قاله سهيل يعني إن ربيعة يقول إنني حدثته إياه إن أذكره ولا حدثته سهيل ث ق ة و ربع ي ة ث ق ة و ا ل د ر ا و ر ي ث ق ة الان سهيل بن أ ب ي صالح نسي الحديث لكنه يرى هذا تلميذه يقول حدثتني بكذا أ ن ت ث ق ة لما جاء ا ل د ر ا و ر ي و س ا ل و ا عن الحديث قال ربيعه يقول انني حدثته اياه ولست اذكره فماذا كان يصنع بعد ذلك سهاي بن ابي صالح كان اذا اراد ان يحدث هذا الحديث يقول حدثني ربيعه انني حدثته عن ابي هريره ب ي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهي هذه ي الامه اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع سبحان الله أ ن ت تثق في هذا الرجل ويقول ك حدثت. حدثتني ح د ث ت وسمعته و أ خ ذ ت ه منك ومع ذلك لا يستجيز أن يقول حدثني أبي حدثني لأنه يقول ق م ان ش وعقل على الرواية إ م ا ا ا ل ر و يقول ة رواية رابعة مسألة التي يذكرها ي وهذا عنه و ن إذا حدثني الشيخ ا ل ثم ا س ذ ل ك ا ل ذ ي حدث ب ه هذا النسيان يكون على صورتين إ م ا أ ن يقول م ث ل اذا إ قيل له فلان يحدث عنك بكذا يقول كذب فلان يجحده ويكذب أ ن ه أ خ ب ر به أ و يجحده من غير أ ن يكذب ذلك الذي ر و ى عنه إ ذ ا جحد بالتكذيب طبعا نحن نتحدث في حال الراوي عنه ث ق ة إ ذ ا كان الراوي عنه ضعيف هذا معا ما م ك لا لكن الشيخ ث ق ة والراوي عنه أ ي ض ا ث ق ة الراوي يقول فلما ن حدثني ل جاء عن د الشيخ قال كذب علي ما حدثت قال لا لا لا لا المحدثون في هذه ا ل ص و ر ة يسقط الحديث لا يؤخذ لكن هل يعتبر ذلك الراوي ك ذ ب ا وكلما رايته أ ي ت ه ح م كلما ل ت يعني ر أ في سندين قلت إ ن هذا حديث الموضوع ل أ ن فيه راو ي كذاب لا لا يحكم على الراوي بالكذب لماذا ل أ ن ه أ ي ض ا يكذب شيخه لا الشيء الذي الشيخ والتلميذ بالكذب هذا كذبو هذا كذبو الحديث يسقط لتعارض البينات ولكن لا الشيخ يقال فيه كذاب ولا الراوي يقال فيه كذاب. ولكن الحديث حقا بإسان صار يتراميان هذا هذا كذاب كذاب يطرح يسقط كذب كذب فيه فيه أ م ا إ ذ اذا رد إ جحد الشيخ من غير ت ك ذ ب يقول لا أ ذ ك ر ف أ ك ث ر المحدثين والفقهاء أ ك ث ر وأكثر المتكلمين على أ ن الحديث يصح وذهب بعض فقهاء ا ل ح ن ف ي ة إ ل ى أ ن ه يطرح ويرد وهذا الذي عقده العراقي في ا ل أ ل ف ي ة بقوله ومن روا عن فكذبه فقد تعارض هو الشيخ يكذب ولكن ا ر ا أيضا و ي ي ذ ب فقد、تعرض. يسقط الحديث تعارض ل و ك كذبه كذب الراوي لا تثبتن بقول شيخه لا تحكم عليه صافي وتجرحه وتصيره ك ذ ب ا ل ا لا تثبتن بقول شيخه فقد كذبه ا ل آ خ ر أ ي ض ا واردد ما جحد وان إ وإن ن يكون يرده ب ل أذكر و إ يرده بلا أ ذ ك ر أو ما يقتضي نسيانه فقد راوا أ وال... و الحكم و... للذاكر المعظمي كلهما عند ثقة ه ذ ذك... ذكر الحكم يكون للذاكر الح... عند المعظم ي وروي ا ل إ س خ ا ط عن بعضهم عن بعضهم بعض الحنفية. كقصة اليمين الذي أخذ عنه بعده الحنفية اليمين نسيه فكان وتجب هذه والشاهدئذ سهيل لقصود القصة الذي كقصة أخذ عن, ربيعه يرويه عن نفسه يرويه لن يضيعه نعم اذا ت و ض أ العبد المسلم أ و المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خ ط ي ئ ة نظر إ ل ي ه ا بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أنا إذا توضأ العبد المسلم او ل م ا أنا ء إذا ت ض أ العبد ا ل مع س ل المؤمن الخطايا م م أو خرجت اخر ل م مع ا ء أو آ قطر الماء هذه أ و هنا في الموضعين يقال للشك ذ ك ر ن ا لكم م ر ة م ع اني أ و ل لك ش و ان تتبعي ان تتبعي ا ل تتبعي ان تتبعي ان تتبعي ان تتبعي ق ان تتبعي ان ت ل ب ع ي ان تتبعي ان تتبعي ان تتبعي ان تتبعي ان تتبعي ان تتبعي ا ل ل ه ب ل ي ان تتبعي ان تتبعي ان ت ت ب ل ي ان تتبعي ا ؤ م ن هل ق ا ل مع ا ل م ا ء أو قال مع آخر قطر ا ل م ا ء و ل ا ي س ت ط ي ع أن ي ج ز م ب ش ي ء أ ش ت ب ع ي ان تتبعي م ا يقول ش لا ل الذي ا يغري وعظني ب صلى ا ل ل ه عليه و س ت ونخليه كده وهذا من نعم الله تعالى على هذه ا ل أ م ة منهج الحديث هذا منهج ت م ح ص الروايات إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا لم ت ع ر ف أ م ة من ا ل أ م م إ ط ل ا ق ا لم, لم تعرفه الا هذه ا ل أ م ة لماذا ل أ ن الله أ ر ا د أ ن يحقق فيها م و ع و د ة إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون ومن حفظ الذكر الذي منه ه ذ اقوال الوحي النبوي منه أ رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ف ع ا ل ه واقراراته من, من, من, من سبل حفظ الذكر أ ن ه د علماء هذه ا ل أ م ة إ ل ى هذا المنهج الدقيق الفريد منهج عقلي حتى قال المستشرق ا ل إ ن ج ل ي ز ي المشهور ديفيد سامويل ميرغوليوث ليهنا المسلمون بعلم حديثهم ما ش ا ؤ و م ر ة جمع ي ن القطار برجل و م ر أ ة أ م ر ي ك ي ي ن رجلين كانا زوجا مسنا و ب د أ ن ا ن ت ج ا ه ب أ ط ر ا ف الحديث ودار الحديث إ ل ى الانجيل قلت له أ ن ت م تقولون ه ذ انجيل إ عيسى عليه السلام يقول هكذا ه ذ انجيل إ عيسى عليه、السلام. العهد س ل ل ا ا م الجديد الإنجيل العهد الجديد قلت له عندما تقولون إ ن ج ي ل عيسى معناه ان كلام عيسى فيه ه رحمه عليه السلام على السلام سائل رسول ل من سمعه منه ومن سمعه من سمعه من س عيسى ه من ع نحن نعلم أن ان اقدام نسخه من نسخ الانجيل وعثر عليها ووقف عليها بينها وبين عيسى اكثر من مائه سنه قلت له نحن عندنا منهج عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم من سمعها ومن من هذا الذي سمعه منه ونعلم ا ل ث ا ل ث أ ايضا و هكذا نعلم سلسله الرجال الذين في ذلك السنه و نعلم متى ولدوا م ت ماتوا و اين رحلوا و من سمعوا و هل كانوا يخطئون أ م كانوا يغلطون في الحفظ ام كان حفظهم سيئا ام ضئيل حيثما وجدنا نكته او نكيته سوداء في ترجمه احد نضرب على كل شيء لا نقبل شيئا فعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم ي ب أ ن ه قال ل أ ن ن ا نعرف س ل س ل ة الرجال التي أ د ت إ ل ي ن ا ذلك المقول هل تستطيع أ ن تبرز لي مثل ذلك عن عيسى ع ل السلام فقال لا ل استطيع أ ثم قال هكذا أ خ ذ كتابه وضمه إ ل ى صدره وقال نحن نفعل بكتابنا هكذا ونؤمن به و أ غ م ض عينيه فحضرني قول الله تعالى ي ه د ي ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما الضلال تستطيع أ ن تجعل أي ك ت اي ب لأن ل هذا ذ ا يضم ا ل كتاب أ غ م ض عينيه ما يدرينا كتاب ندير له هزه هداك ودير ه ذ ا ك هو مغمض العينين قلت له ان ا ل ق ر آ ن أ م ر ن ا ب أ ن نفتح العين ع ق ت ب قلب فارجعي البصره ل ترى مفتور حتى ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا و ح س ي ر طيب و إ ل ى مجلس آ خ ر إ ن شاء الله سبحانك ا ل ل ه وبحمدك ش ه د ا ل لا إ ل ه إ ل ا انت استغفرك واتوب ل